رسول الله صلى الله عليه وسلم أعميت عيني عن الدنيا وزينتها فأنت والروح شيء غير مفترقي إذا ذكرتك وافى مقلتي أرق من أول الليل حتى مطلع الفلق وما تطابقت الأجفان عن سنة إلا وإنك بين الجفني والحدق هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم صورته وجماله وتناسب أعضائه وحسنه فاق كل الأوصاف أيها الأحبة كان صلى الله عليه وسلم ابيض مشرب بحمره ازهر اللون ظاهر الوضاءه واسع الجبين كث اللحيه سخل الخدين ابيض الاسنان اذا تكلم كان النور ينهمر من فمه صلى الله عليه وسلم ويكفيك من ذلك شهادة رب العالمين إذ يقول وإنك لعلى خلق عظيم وفي ذلك قول عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها أم المؤمنين حين سئلت كيف كان خلق رسول كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن أي كل خصلة خير في القرآن هي في رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت عائشة رضي الله عنها في وصف خلقه صلى الله عليه وسلم لم يكن رسول الله فاحشا ولا متفحشا ولا يزي السيئه بالسيئه ولكن يعفو ويصفح وقالت من تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله تعالى اللهم صلي وسلم وبارك وأنعم على الرسول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين ما من حليم أيها الأحبة إلا عرفت له زلة من الزلات إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الأحبة الآن تقام الصلاة الله أكبر الله aan de ene kant van de kant van de kant de kant van Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illa allah de collega's bedanken. Ik wil de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 سمع الله لمن قمده ربنا ولك الحمد الله. الله اكبر الله اكبر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 قل أعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس سمع الله المؤمن حميده ربنا ولك الحمد الله الله اكبر ...en akbar. Dat is een Allah wow. Boom. Oh.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 استغفر الله اللهم انك أنت السلام ومنك السلام تبارك وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا الله